فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا واخرجوا من ديانهم وأوذوا وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لو كفرا عنهم لو كفرا عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار јанати тјери ми та пти ал анһа мтовар ми од Диллаа, Воллаху од Диллаа, хусну твораб, ла ја ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبأس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها النعار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من آل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله طائشين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم مجرما عند ربهم إن الله سريع الحساب يا اي والذين يا وَ وَصَابِ مِ وَرَابِقُ الله وَاتقُ الله هَ كُ